مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَٰ وَمَا كُنَّا وَادِعِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ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 اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإنا فوق فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا لَمْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفْكٍ أَثِيمٍ يُرْقُونَ السَّمْعَ وَأَثَرُهُمْ كَاذِبُونَ والشؤراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصدر قالحات وذكر الله كثيرا وانتقروا من بعد ما غلم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبين قلبون